بوك تو دفد السبت إتري ثلاثة وتسعون ثلاثة <تصفيق> <سؤال> <تسعون تصفيق> وتسعون, وتسعون, <تصفيق> <تصفيق> وتسعون الجمل التابع باستعمال إن كان ما إذا كان الجمل التابعه باستعمال ان كان ما إذا كان نزنا يا لا ادري ان كان يحبني لا ادري ان كان يحبني نزنا يا دالي لا ادري, كان, لا أدري, كان, لا أدري كان سيعود لا أدري إن كان سيعود نزنايا، دالي الطوي اشتميسي أبعدي بالتلفون لا أدري إن كان سيخابرني لا أدري إن كان سيخبرني دالي ما أبيتش إن كان حقا يحبني إن كان حقا يحبني далиште كان حقا سيعود ان كان حقا سيعود داليште ми كان حقا سيخابرني كان حقا سيخابرني питам се дали той كان يفكر فيا ما إذا كان يفكر فيي بيتمسه دلي توي ما إذا كان لديه واحدة أخرى؟ اني اتساءل ما اذا كان لديه واحده اخرى بيتمسه <تصفيق> إن لا أتسأ ماإ كان يكذب إن أتساء ما إذا كان يكذب؟ ما إذا كان يفكر في حقا ما إذا كان ييفكر في حققا دل الطائئ مدروجة؟ ما إذا كان لديه واحدة أخرى؟ МА ИЗА КАН ОХРА. Дали казва истината? МА ИЗА КАНА ХАККАН ЯКУЛУЛ ХАКИКА? МА ИЗА КАН ХАККАН ЯКУЛАЛ Съмнявам се, че той наистина ме харесва. ИНИ ЛА АШУКУМА ИЗА КАНА ЮРИДУНИ اني أشك ما إذا كان يريدني فعلا صمياвам се чи ще ми пиши اني لا اشك ما إذا كان سيكتب لي اني اشك ما اذا كان سيكتب لي صмнявам се че لا اشك ما إذا كان سيتزوجني اني أشك ما إذا كان سيتزوجني دلينا يستنى ما اذا كان حقا يريدني ما إذا كان حقا يريدني ما اذا كان حقا سيكتب ما اذا كان حقا سيكتب لي ما إذا كان حقا ما اذا كان حقا سيتزوجني